وَالْتُبِلَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَتَّنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّهُ دِنَا إلَيْكَ قَالَ عَذَابٌ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَآءُ وَرَحْمَتِي وَتَعَادَ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُطْنُ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّ يَالَذِي يَجْدُونَهُ مَكْتُوباً عَنْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ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 فالذين آمنوا به وعثروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا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 ب بالَِّهِ وَكَمَاتِهِ وَاتَّذِعُ عَكُم تََّدُون وَمِنْ قَوْمِ مثَ أَُّتُ يَهْذُونَ بِالحَِ وَبِه يعْضِلون